أفتاتٌ السحر وأنتم تبصرون. قُلْ الرَّبُّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَمٍ بَلْ إِفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَالْيَاتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ لَوْلُونَ مَا آمَنتَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ هَلَكْنَاها أَفَهُمْ يُوْمٌ وَمَا ارسلنا قبلك الا رجال يوحى اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد انزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من كان ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعون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 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لوردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين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 This is the view of those who are with me and the view of those who are before me. Yes, most of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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتدى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم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 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميذ بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا اَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ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 نا نأتي الأرض ننقصها من الطران فيها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولا مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولضعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَأْتِينَ بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَوْ قَذَفْتَ موسى و هارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك ننزلناه أفأنزلنا تُملَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمْ قَضَايْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ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 أجئتنا بالحق أمنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي ففرهن وأنا على ذلك من الشاهدين لأكيدا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 قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون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 أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِقُوهُ وَأَصُرُونَ آَلِهَاتُكُمُ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا للأرض التي باركنا فيها للعالمين وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بِنَفْلٍ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطنا تيناه حكما وعلما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 قبل فاستجبنا له فنجينه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا.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 وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُصُّونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَن يُبَى إِذْ نَادَى رَبَّهُمْ أَن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 وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكياء إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين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 وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل للينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية اهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا جوج وما جوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة بصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين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 While we Terrians of heaven, we seek helm the Jerusalem forSenah. As the firstral and equipped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 قل إنما يوحى إلي أنما إلى كم إلى هو واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل ذاتكم على سواه وَإِنَّ أدري أقريبنا بعيد ما توعدون إِنَّهُ يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وَإِنَّ أدري لعله فِتْنَةٌ لكم ومتاع للاحين قل رب بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم